على رقاب الناس جميعا غير أ ن بعض الناس يختار لنفسه كيف يموت وذلك لعظمته ومن هؤلاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الذي نتكلم عنه لما حج آ خ ر حج له في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة عشر من ا ل ه ج ر ة حج ورجع من الحج وفي الحج ت ع ب لما أ ر ا د أ ن يقوم في بعض المرات تعب وقام بتعب شديد فقال اللهم إ ن رعيتي كثرت و إ ن سني وهت يعني صار ضعيف اللهم فاقبضني إ ل ي ك وفي ا ل صحيح مسلم اللهم إ ن ي أ س أ ل ك ش ه ا د ة في سبيلك و م ي ت ة في بلد نبيك قال ا ل ح ف ظ بن كثير وهذا عزيز ل أ ن ا ل ش ه ا د ة ما ظ ن ه ا خارج ا ل م د ي ن ة قائدا ل م ع ر ك ة أ و مقاتلا في جيش أ م ا أ ن يموت شهيدا وداخل ا ل م د ي ن ة قال ابن كثير وهذا عزيز ولكن الله لطيف لما يشاء س أ ل الله عز وجل ش ه ا د ة في سبيله و ميت في بلد نبيه صلى الله عليه و سلم و جمع الله عز و جل ه ذلك ل أ ن ه خشي أ ن يقصر في حق ا ل ر ع ي ة و سبحان الله اختلف أ ه ل السير إ ل ى ع ش ر ة أ ق و ا ل في السن التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه والذي أ ر ج ح ه أ ن ه مات وهو في ا ل س ا د س ة والخمسين من عمره هذا الذي أ ر ج ح ه وسبب ذلك أ ن ه أ س ل م في ا ل س ا ب ع ة والعشرين وكان في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من البعثه ة فمكة في مكة 13 سنة سبع سنوات السبع وثلاثين صلى المدينة دي أربعة و أ ر ب ع ي ن سنة و أ بكر و ب سنتين ست ة و أ ر ب ع ي ن سنه ة و وكم عشر سنوات دي ك م ست ة وخمسين س ن ة وست ة شهور و أ ر ب ع أ ي ا م وبالتالي كان دي ست ة وخمسين س ن ة شاف نفسه تعب وما بيقدر وكدا نحن الزمن د ه أ ك د ب بجد الواحد لو قلت له ست ة وخمسين س ن ة أ ن ت كبير يقول له لا تكتلني أ ن ا والله لسه صغير ما في ذو دايموت انها ل تعيش كله ا لكن عمر الخطاب رضي الله عنه و ر ض ا ه قال هذا دعاء وقبل ر ج ع إلى المدينة ت ل الله ل رضي ر عنه أ ع بقينا ذي من ح ج ة يعني ي ت ق ر ب ان يوم ي و ستة ع ش ر ذ ينتهي الحجة ب ق ي ا باقي الحجة يعني, تقريبا يوم, ذي الحجة يعني باقي أربع يوم ذي أربع في شهر ذي الحجه ة وقبل أن ن ي ت ي ذي شهر الحجة ويدخل محرم س ن ة أ ر ب ع ة عشر من ا ل ه ج ر ة قتل رضي الله تعالى عنه و قبض في ا ل أ و ل من محرم لكن طعن ل أ ر ب ع بقين من ذي ا ل ح ج ة و عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ر أ ى في المنام أ ن ديكا روميا ينقره ثلاث نقرات فصلى بالناس الفجر م ر ة و قال ك أ ن ديكا روميا ينقرني ثلاث نقرات و ما أ و ل ت ذلك إ ل ا ب أ ن أ ج ل ي قد ن ا ه فهم كده هو قال لهم م ع ن ا أ ن ا قربته و خلاص انتهي و حيقتلوني هو كان يعلم أ ن ه سيقتل كما في البخاري وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد ومعه أ ب و بكر وعمر وعثمان فارتج الجبل فضرب الجبل بقدمه وقال اثبت احد إ ن م ا عليك نبي وصديق وشهيدان ي الصديق يتعرف والنبي يتعرف فضلوا اثنين أ و عمر رضي الله عنه وعثمان وكلاهما سيموت شهيدا في سبيل الله أ ر ا د الله عز وجل لهم هذه ا ل م ي ت ة ا ل ع ظ ي م ة الذي قتله يسمى فيروز و هو غلام ل ل م غ ي ر ة ا بن ش ع ب ة أ ب و ل ؤ ل ؤ ة المجوس واسمه فيروز و كان يعمل في ا ل م د ي ن ة كان يصنع ا ل ر ح ا الطواحين و كان نقاشا و حدادا بارعا و فرض عليه ا ل م غ ي ر ة كل يوم درهمان ي فجاء يشتكي إ ل ى عمر فقال له عمر أ ح س ن إ ل ى مولاك و أ ض م ر في نفسه أ ن يكلم ا ل م غ ي ر ة في ش أ ن ه بانه بنفسه قال أ ن ا بكلم ا ل م غ ي ر ة ب ا ل م ن ا س ب ة أ ص ل ا عمر ن خ ط ب رضي الله عنه و أ ر ض ا ه يظنه الناس أ ن ه كان قاسيا ما هكذا لكن جاء في سيرته كما يعني قال الذهبي في سير ا ع ل ى م ن ن ب ل ا ء كان عمر رضي الله عنه قليل الضحك ما كان يضحك كثير وهذه ع ل ا م ة ا ل ج د ي ة و هذا ما, ما اثر عن الناس أ ن ه م يقولون عنه ا ل م ق و ل ة أ ن ه يقول إ ذ ا تكلم أ س م ع و إ ذ ا مشى أ س ر ع و إ ذ ا ضرب اشنو واذا ضرب اوجع وهذا يدل على أ ن ه كان جادا غير أ ن ه ب ا ل م ن ا س ب ة كان رحيما و رفيقا بالناس كما مر علينا و حتى يحكى أ ن ه صعد المنبر و ذم نفسه أ م ا م الناس بدون سبب طلع المنبر طلع و قال لقد في مكة وأنا أرعى غنم خالات لي نظير من شعير أو خبز. فقال ل قراقيط عبد رأيتموني أرعى نظير شعير ر وأنا أو في مكة غنم من ا خبز حدثتني م نفسي ب أ ن ي أ م ي ر ا للمؤمنين ف أ ر د ت أ ن أ ع ر ف ه ا قدرها قال بينه وبين نفسه سويت عظم ق انا ل أ أ م ي ر المؤمنين والنازل كلهم بيسمعوا لي وأنا الرئيس النازل كلهم لي نفسه كلهم لها دائر دائر قال إذل إذل فاردت أ ن أ ع ر ف قدرها ولما تكلمت معه خول بنت ثعلبه و استوقفته و نباته أ ت ه ك ل م م ت ع و أ غ ل ظ ت عليه ا ل ع ب ا ر ة قال بعض الناس لها أ غ ل ظ ت على ا ل أ م ي ر قال لهم دعوها هذه التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أ ح ق أ ن يسمع لها عمر قد سمع الله قولة التي تجادلك سمع يسمع تحاوركما ثعلب الله التي زوجها إذا الله والله يسمع خول وتشتكي بنت في و هي زوجه أ و س بن الصامت أ خ و ع ب ا د ة بن الصامت و بالتالي كان عمر رضي الله عنه رفيق مع ا ل ر ع ي ة لكن أ ت م ث ل قوله الحمد لله الذي م ل أ قلبي لهم ر ح م ة و م ل أ قلوبهم ت ج ا ه رعبا ب ر ا ء و بخافوا لكن هو مع انه كان شديد في الحق حتى يحكى أ ن صبيغي بن عسن ل ذا واحد ي ع ي ظهر في الناس عامل فيها فيلسوف يطعم في الدين و يتكلم و يجيب حاجات من راسه ف أ خ ذ عمر ا ل د ر ة وضربه في ر أ س ه ج ا ب و ا قاعد ويقضي في راسه ي ق و ل اتجه شرو يقوم يقول الحاجات اللي ي ق و ل ه ا لحد ما قالوا تبته توبوا دقاوه ا ل ب س ط و ل ة دقاوه ا ل ب س ط و ن ة في راسه فكان رضي الله عنه شديد في الحق أ ص ل ا ولكنه ما كان إ ل ا رحيما بالناس وعرف منه طول القيام رضي الله تعالى عنه وعرف منه أ ن ه كان لا يتخذ لنفسه حرسا معروف وبالتالي لما كلم ا ل م غ ي ر ة فيروز غلام ا ل م غ ي ر ة الرجل لم يرضى فجاءه ع ش ي ة الثلاثاء وقد قتل ص ب ي ح ة ا ل أ ر ب ع ا ء جاوب الليل وما ل ت ل ا ت ة وكتلوا طوال الصباح كتلوا الفجر كتلوا فجاءه وقال له يمازحه سمعت أ ن ك تصنع للناس الرحى في الهوى فقال له لاصنعن لك رحى يتكلم عنها أ ه ل المشرق والمغرب دا أ ب و ل ؤ ل ؤ فقال عمر ك أ ن ه يتوعدني و هنا يتساءل أ ه ل السير لماذا لم يقبض عليه زود يهدد رئيس البلد وما يقبضوا قالوا ل أ ن ه ما أ ر ا د أ ن يقبض عليه بغير ب ي ن ما في ب ي ن عليه كل ز و لو كل ما قال زود ده ما بينفع معاي يمسك ويكفلوا البلد يتعطل قال خلاص طالما تهددني خلاص هددني لكن ما ظن أ ن ه سيفعل و أ ر ا د قدر الله عز و جل إ ذ ا حضر أ ن يحجب عن ا ل إ ن س ا ن كل شيء من ا ل م ح ا ف ي ق وبالتالي توعده أ ب و ل ؤ ل ؤ ة و جاءه في ص ل ا ة الفجر فجر ا ل أ ر ب ع ا ء ل أ ر ب ع بقين من ذي ا ل ح ج ة في ا ل س ن ة ا ل ث ا ل ث ة عشر من ا ل ه ج ر ة ا ل ن ب و ي ة جاءه و قد كبر ل ل ص ل ا ة و كبر الناس معه فطعنه ثلاث طعنات بخنجر له لسانان ي خنجر عنده يعني لسانين طعنوا ثلاث طعنات حتى سقط عمر رضي الله عنه لما ضربه تحت الصره ضربه تحت الصره وقع بالخنجر و أ ت م للناس ا ل ص ل ا ة عبد الرحمن بن عوف وطعن ث ل ا ث ة عشر معهم مات منهم س ت ة الناس اللي ب ي صلوا معه كتل عمر وقدرت ثلاثه عشر طاردين في س ت ة منهم ماتوا ولم يقدر عليه إ ل ا عبد الله بن عوف رضي الله عنه كان يرتدي عباءه ف أ ل ق ى عليه ا ل ع ب ا ء ة في وجهه فطعن نفسه و مات لعنه الله منتحرا قتل ر غ ب ت طوالي ع ي س ثم أ خ ذ عمر رضي الله تعالى عنه إ ل ى البيت وهو ينزف دما أ و ل ما أ ف ا ق كان في غ ي ب و ب ة قال ا ل ص ل ا ة والحمد لله صلى ص ل ا ة تلك الفجر قبل أ ن يخرج وقتها من شالون من الجامع ما صلى ما كبر و بعدك طوالي وقع ما تم تم عبد الرحمن العوف ش ا ل و وده المسجد قبل الشمس تطلع قبل الشمس تطلع ا ل و ق ي بتاع الفجر يخرج ما صلى الفجر قضى صلاه حاضرا وقال مقولته ا ل م ش ه و ر ة ا ل ص ل ا ة أ ل ا إ ن ه لا حظ ل أ ح د في ا ل إ س ل ا م بغيرها قال أ ج ز و الميصلي دام عنده ع ل ا ق ة مع الدين ودام عنده ع ل ا ق ة مع ا ل إ س ل ا م نهائي قال هذا هو مطعون ثم أ ن ه فتح عينه بعد أ ن صلى وقال من الذي طعنني فقيل غلام ا ل م غ ي ر ة فيروز المجوسي قال الحمد لله الذي جعل قتلي على يد رجل لا يشهد لله ب ش ه ا د ة ولم يسجد لله س ج د ة حمد الله طوالي قال الحمد لله أ ت ي إ ل ي ه بلبن فشرب اللبن فخرج اللبن من جرحه فعلم أ ن ه سيموت قال أ ن ا ميت ميت لكنه رجل المهمات ا ل ص ع ب ة طوالي دعا عبد الله بن عمر وجعل يبكي إ خ و ا ن عمر الخطاب عرف عنه أ ن ه يبكي فجاءه الناس و ق ا ل يا أ م ي ر المؤمنين فتح الله على يدك وفعلت وفعلت وفعلت عرف قال وجدت لو اني لقيت الله كفافا لا لي ولا علي فنجوت قال بس يا ريت قال انت اسلمت اول وعملت وهاجرت وسويت, وسويت قال بعده يا ريت لي اناجي الله يقول لي لا عليك خلاص تعادل بس لا يكون عندي حسنات لا علي سيئات قال يا ريت القى الله سبحانه وتعالى لا لي ولا علي قال لهم الناس ماذا تريد أ ن تفعل يا أ م ي ر المؤمنين قال أ ر ي د أ ن أ و ص ي لكم حتى لا تختلفوا قال و و ا أ ص يكفي إلى ا ب ن عبدالله صالح قال رجل ي ك ان يحاسب بها رجل من ال الخطاب واحد, آل واحد فدعا في وجعل عليه عنهم أعجب عقله الأمر الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام راض الذي لكن له عقله وفكره وحسمه إ خ و ا ن ا م ي ك ا ف ي ل ي لما كتب كتابه ا ل أ م ي ر تحدث عن عظماء التاريخ وضع ا ل نبيسلم ف ي ا ل م ق د م ة وضع المسيح ف ي ا ل م ق د م ة وضع ناس أ ث ر ن ا سخرات وين وين ف ي ا ل م ق د م ة وضع عمر بن خ ط ا ب ن م ر أ ر ب ع ي ن ف ي تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة الذين أ ث ر و ا على مجرى التاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ونحن لا نرضى لكن هو رضي الله تعالى عنه هو من هو يكفي فأخذنا ه و ف ي س... جاب شوف الحزم ده والله أ ن ا عقله ده محيرني عقل سابق كثير جدا من ا ل م ن ا س ب ة لمن جاب خ د ت ا ل س ت ة قال هؤلاء الذين مات نسال معهم ن ر ا ض ي ن قال ا ل أ م ر عندكم ولكن إ ذ ا اختلفتم ش و ف ا النادى كيف ف ا ل أ م ر إ ل ى عبد الرحمن بن عوف دون أ ن يكون أ م ي ر ا ت خ ت ا ر واحد من الست ة دين عبد الرحمن بن عوف وسعدي بن أ ب و قاص و ط ل ح والزبير وعلي وعثمان الست ة دين لو اختلفت و ا عبدالرحمن بن عوف يطلع نفسه من الاماره عشان ما يكون في ه نوع من أ ن و ا ع الميول بعدك ذ ويختار ويختار ط ل الإمارة ع من هو ي واحد من ا ل خ م س ة ودعا خمسين رجل بسيوفهم وقال لهم إ ن أ ن ا مت فلا تدعوا هؤلاء يبرحوا مكانهم حتى يتفقوا دخلوا في أ و ض ة ووقف برا ا ل أ و ض ة خمسين ر ج ل بسيوفهم قال الست دير ما يجوا مارجين يختاروا زول ده كله هيك قبل ما اللي الفهم يموت كذ خمسين جابوا بس يوفن وقال ا س ت ة ديالي تشاوروا بس إ ن شاء الله لحد الصباح يوم ن شاء الله اسبوع لكن ما ي م ر ه يتفرقوا عشان ما, ما يزول م ش يعملوا ح س ب براو ولا جماعه براو بس كده قال حيك شو الفهم ده ثم لما اشتد عليه كربه قبل ذلك جاءه شاب ودخل عليه فنظر رضي الله تعالى عنه إ ل ى الشاب فلما مضى ناداه وكان الشاب فقط يجر ثوبه قال يا هذا ارفع إ ز ا ر ك فانه انقى لثوبك و اطهر لقلبك و اتقى لربك قالوا ابا عمر الا ان ينصح و حتى وهو في سكرات الموت ماذا دل... زوجه يزور بعد ما زاروا م ر د ن ا داوى قال تعال أ انت... ن ت جلابيه تقل طويله كذا مالك ما تطوي جلابيه تقل و قصر ا ل ج ل ا ب ي ة دي أ ش ت د أ و ل ح ا ج ة أ ح س ن لك ل ل ج ل ا ب ي ة بافتشل ا وساخه و قلبك بيكون نظيف و بتكون التقيت الله سبحانه وتعالى و خرج منه الشاب لما اشتد عليه الكرب بعد أ ن أ و ص ى بوصاياه نادى على ولده عبد الله بن عمر و قال م ق و ل ة م ؤ ث ر ة جدا قال يا عبد الله خذ ر أ س ي من ا ل و س ا د ة وضعها في التراب لعل الله ينظر إ ل ي و يرحمني د ع م ر بن الخطاب نادى ولده قال ش ي ذي من ا ل م خ د ة خذ تليغو الشيف ا ل و ا ط ة فوضع وجهه على التراب و مرغ هو وجهه في التراب ي س أ ل الله أ ن يخفف عليه حتى قبضه الله تعالى و كان لعمر رضي الله تعالى عنه خاتم كان ن ق ش ه كفى بالموت واعظا يا عمر النزول يكون عنده خاتم بعدين ب ك ت ف الخاتم ي ق ش يعني خاتم النبي سلم كان نقصه محمد رسول الله هذا نقص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. كان سلم عمر كفى بالموت واعظا يا عمر وذلك قيل أ ن ه ما كان يعرف الضحك وما كان يعرف اللعب إ ن م ا كان جادا منذ أ ن أ س ل م بل في جاهليته كان عمر رضي الله عنه تعالى جادا مات بعد أ ن طعن ب ث ل ا ث ة أ ي ا م أ و أ ر ب ع ة أ ي ا م دفن في أ و ل محرم و تم اختيار عثمان في الثالث أ و الرابع من محرم س ن ة أ ر ب ع ة ع ش ر من ا ل ه ج ر ة النبويه ة قصة وخليفة أئمة القيامة للبشرية للإنسانية وقدوة وبذلك طوى وإمام والدين يوم وأستاذا ونبراسا بطل من أبطال التاريخ الإسلام من خلفاء المسلمين وإمام من أئمة العدل والدين إلى معلم للمسلمين وقدوة لنا ل جميعا إن شاء ا من من من إن أ س أ ل الله تعالى أ ج م ع ن ا و إ ي ا ك م بهم عنده في جنات ونهر في م ق ا د صدق عند مليك مقتدر بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته